و ا س أ ل سناب ك خير عاديات والقدس تشهد ب ا ل ب ط و ل ة و ا ل س ب ا ت و ا س أ ل عن ا ل أ م ج ا د ا ل ج ل ة والفرات و ا س أ ل صلاح الدين أ ي ن المكرمه فؤادك من رحيق الذكريات صفحات صفحات عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي امر الامه الاسلاميه منذ تسعه ديسمبر الفتسعمائه وسبعتاشر ادخلوا ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أ د ب ا ر ك م فتنقلبوا خاسرين ومدى الغد ي الوقت أ ر ب ع ة وتسعين س ن ة ولم تستجب ا ل أ م ه ل أ م ر الله عز وجل الحمد لله الذي أ م ر ا ل أ م ة تنفير خفافا وثقالا إ ل ا تنفيروا يعذبكم عذابا أ ل ي م ا ويستبدل قوما غيركم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا ع من ا ل ا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ر ك له الذي علمنا وذكرنا ويذكرنا في ق ر آ ن يتلى إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن بيت المقدس كامل التراب الفلسطيني أ ر ض الاسراء والمعراج الأرض م ص ر ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى الذي باركنا حوله لنريه من آ ي ا ت ن ا إ ن ه هو السميع البصير ونشهد أ ن قدوتنا وسوتنا أ ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى ي أ ت ي ه م أ م ر الله وهم كذلك قيل يا رسول الله أ ي ن هم قال بيت المقدس و أ ك ن ا ف بيت المقدس أ و كما قال صلى الله عليه وسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تزال ع ص ا ب ة من أ م ت ي وهذه بشار ل أ ه ل بيت المقدس بشاره منذ ث ل ا ش ر قرن من الزمان يبينها رسول الله سلم حتى لا ي ص ي ب ن ا ا ل ي أ س و حتى ن و خ ن ان ستظل أ ر ض الاسراء والمعراج ت م ث ل ئ بالمجاهدين المرابطين الذين يقدمون حياتهم ن ص ر ة لدين الله وتحريرا ل م ق د س ا ت لا تزال ع ص ا ب ة الامتي ق ا ت ل و ن على أ ب و ا ب دمشق و ما حولها و على أ ب و ا ب بيت المقدس و ما حولها لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة أ و كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ظاهرون على الحق رغم خ ز ل ا ن المليار ونصف مسلم رغم خ ز ل ا ن الجيوش ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة رغم خ ز ل ا ن أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر إ ل ا من رحم ربي رغم خ ز ل ا ن الشعوب لا تزال ط ا ئ ف ة ظاهرين على الحق لا يضرهم خ ز ل ا ن من خذلهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله و هم كذلك أ و كما قال صلى الله عليه و سلم اعزائي المشاهدين حديثنا هذه ا ل ل ي ل ة تحت عنوان بيت المقدس في ضوء الكتاب و ا ل س ن ة و أ ح د ا ث التاريخ والهدف ايقاظ وعي ا ل أ م ة إ ي ق ا ظ وعي ا ل أ م ه لتقوم بفرض الله عليها و إ ل ا كتب عليها اتيه و أ ن كانت فعلا هي ت ا ئ ه ا منذ زمن طويل أ ر ب ع ي ن س ن ة يتيهون في ا ل أ ر ض كتب الله اتيها على أ ت ب ا ع موسى عليه السلام ل أ ن ه م خذلوه حينما قال لهم موسى عليه السلام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 قال ف إ ن ه ا م ح ر م ة عليهم أ ر ب ع ي ن س ن ة يتيهون في ا ل أ ر ض فلا ت أ س على القوم الفاسقين لقاؤنا هذا لنوقظ وعي ا ل أ م ة نذكرها بفرض الله فبيت المقدس هي ميراث ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة منذ ان وضع أ ب و ن ا ادم عليه السلام أ س ا س المسجد ا ل أ ق ص ى بعد المسجد الحرام ب أ ر ب ع ي ن س ن ة و إ ل ي ه ا ي ش د الرحال وهي ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة أ ر ض ظلت إ س ل ا م ي ة تلت عشره قرون بين آ د م ونوح عليهم السلام وشعبها ينتسب إ ل ى ز ر ي ة الناجين من الطوفان مع نوح عليه السلام كانش في ح ا ج ة اسمها يهود لم يكن قد ولد اليهود بعد فهي أ ر ض ا ل إ س ل ا م منذ آ د م عليه السلام وطيله ع ش ر ة قرون بين آ د م ونوح عليهما السلام وطيله عهد ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل نوح و إ ب ر ا ه ي م و داود و سليمان و زكريا و يحيى و عيسى و هي مهاجر إ ب ر ا ه ي م و لوط عليهما السلام و سار و هاجر و هي محل ميلاد إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق و يعقوب و أ ب ن ا ؤ ه و من جاء من ذريتهم من المسلمين و هي مسرى و معراج رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم و ل ل أ ن ب ي ا ء و الرسل كانت ا ل إ م ا م ة دواما على أ ر ض بيت المقدس و منهم إ ب ر ا ه ي م إ ن ي جاعلك للناس إ م ا م ا قال م ذريتي قال لاينال عهد الظالمين فكانت له ا ل إ م ا م ة العظمى على أ ر ض فلسطين على أ ر ض بيت المقدس و على أ ر ض مسجد الله الحرام و رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم تلقت توجيهات ل ي ل ة الاسراء و المعراج لتحرير بيت المقدس من ق ب ض ة الاحتلال الرومي البيزنطي الذي كان قد مضى عواليه س ب ع م ا ئ ة س ن ة و تعلم أ ي ض ا أ ن ه لا سبيل لتحرير المقدسات و بيت المقدس في القلب منها إ ل ا ب إ ح ي ا ء ف ر ي ة الجهاد على أ ك ت ا ف إ ن س ا ن ا ل ع ق ي د ة وهي ا ل أ ر ض التي رحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن وضع ا ل أ م ة على مشارف التحرير م ش ف و ع ة ب ب ش ا ر ة يا معاذ إ ن الله سفت عليكم الشام بن بعد من العريش إ ل ى الفرات رجال ونساء و إ م ا ء مرابطون إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فمن اختار منكم ساحلا من س ا ح ل بدر ا الشام أ و بيت المقدس من ش ا ح ل بلاد الشام أ و بيت المقدس فور ه ب ا ط إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أ و كما أ خ ب ر النبي محمد صلى الله عليه و سلم و اقترن ا و اقترات ب ش ا ر ة تحرير بيت المقدس من ق ب ض ة الاحتلال ا ل أ ج ن ب ي ب ب ش ا ر ة أ خ ر ى إ ذ ا افتتحتم مصر فاستوصوا ب أ ه ل ه ا خيرا ف إ ن لكم بها ذ م ة و ر ح م ة و هي عون لكم على عدوكم أ و كما قال صلى الله عليه و سلم و إ ل ى أ ر ض بيت المقدس سير رسول الله صلى الله عليه و سلم س ر ي ة م ؤ ت ة و خرج بنفسه في تبوك ليقدم بيانا عمليا ل ل أ م ة أ ن تحرير بيت المقدس إ ن م ا ي أ ت ي ضمن ا س ت ر ا ت ي ج ي ة ش ا م ل ة تشمل تحرير الشام كلها وتحرير مصر و أ ر ض الله ضمن بيان من الرسول س ل م أ ن أ م ن و أ م ا ن بيت المقدس أ ر ض الشام ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة أ م ن مصر يرتبط ارتباطا وثيقا ب أ م ن المسجد الحرام و أ م ن حرم الله الامن أ ن أ م ن شعوب بيت ا ل م خ د س فلسطين هو من أ م ن العالم العربي و ا ل إ س ل ا م ي كله فنحن أ م ة و ا ح د ة إ ن هذه أ م ت ك م أ م ة و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاعبدون و توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم و ث و ل ى ا ل أ م ر من بعده أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه و ارضاه و حينما أ ج م ع ت ا ل أ م ه ا ل أ م ة على اختياره ل ل إ م ا م ة العظمى كان عليه أ ن يعلن بين أ ب ن ا ء هذه ا ل أ م ة برنامجه أ ث ن ا ء توليه ل ل إ م ا م ة العظمى إ م ا م ة المسلمين لقد وليت عليكم ولست بخيركم أ ط ي ع و ن ي ما أ ط ع ت الله ورسوله وان عصيت الله ورسوله فلا ط ا ع ة لي عليكم الصدق أ م ا ن ة و الكذب خ ي ا ن ة القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه و الضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له ما ترك قوم من الجهاد إ ل ا ضربهم الله بالذل قوموا إ ل ى صلاتكم يرحمكم الله و حينما تولى أ م ر ا ل أ م ة و كان عليه أ ن يواجه ا ل ر د ة و المرتدين و أ ن يواجه الممتنعين عن دفع ا ل ز ك ا ة و حينما شاور أ ص ح ا ب ه ل أ ن الشورى م ب د أ أ س ا س ي اقترح البعض ت أ ج ي ل م ق ل ل ة الممتنعين عن دفع ا ل ز ك ا ة حتى يتم م و ا ج ه ة المرتدين فقال إ م ا م المسلمين ولي ا ل أ م ر كلمته و الله لاقاتلن لا أ من فرخ بين ا ل ز ك ا ة و ا ل ص ل ا ة أ ي انتقص هذا الدين و أ ن ا حي يا خير الله الكريم أ ف ض ل ا ل أ م ة على ا ل إ ط ل ا ق بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ب و بكر الصديق أ ح د العشره المبشرين ب ا ل ج ن ة لم ينس بيت المقدس يواجه المرتدين و ا ل م ت ن ع ي ن عن دفع ا ل ز ك ا ة مشاكل د ا خ ل ي ة و خ ا ر ج ي ة وحينما اقترح بعض ا ل ص ح ا ب ة ومنهم عمر بن الخطاب ت أ ج ي ل بعث أ س ا م ة إ ل ى أ ر ض فلسطين في ا ل س ن ة الحاديه عشره من ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم تطهير ا ل أ ر ض من ا ل ر د ة والمرتدين فكان الرد الذي سجل بحروف منور من ل إ م ا م المسلمين أ ب و بكر الصديق يا عمر أ ح ل رايه عقدها رسول الله صلى الله عليه و سلم و الله ما كان لي أ ن أ ح ل هذه الرايه و خرج بنفسه ليودع بعث أ س ا م ة أ س ا م ة راكب عشرون س ن ة أ م ي ر على جيش فيه خيار ا ل ص ح ا ب ة و فيه عمر خرج أ ب و بكر الصديق ليودع جيش أ س ا م ة سائرا على ا ل أ ق د ا م عبد الرحمن بن عوف يخذ بزمام فرسه و يقترح أ س ا م ة بن زيد ت أ د ب ا مع الخليف ة الراشد أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه و ارضاه لتركبن او لانزلن فيقول أ ب و بكر رضي الله عنه أ ر ض ا ه لتنزلن و لا أ ر ك ب ن و ما علي أ ن أ غ ب ر قدمي س ا ع ة في سبيل الله تعلموا يا أ ب ن ا ء ا ل أ م ة ا ل خ ل ي ف ة الصديق يخرج ليودع بعث أ س ا م ة الذي عقد رايته رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل أ ن يموت ل ت ح ر ي ر بيت المقدس لتحرير أ ر ض الشام من قوات الاحتلام ا ل أ ج ن ب ي و ب ع ن ي ن احنا ل و ق ت ا ل آ ن و ق ف ة س ر ي ع ة ثلاث عشر قرن من الزمان يا أ م ة ا ل إ س ل ا م يا من تملكون قواتا في البر و البحر و الجو جيوش ت أ ك ل من دم ا ل أ م ة تربت سنوات ط و ي ل ة و هي و ا ق ف ة موقف المتفرج على أ ر ض فلسطين و شعبها يغاني من ا ل م ز غ ب ة و من الجوع و من الحصار و من القتل أ م ا م ي إ ح ص ا ئ ي ة ب س ي ط ة قدم الشعب الفلسطين من س ن ة ت س ع ة و اربعين ل ث ل ا ث ة و تسعين ستمائه و ثمانيه الف ما بين شهيد و جريح و معوق ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى تهجير حوالي اثنين مليون أ ص ب ح و ا ا ل آ ن سبعه مليون في المهجر بل إ ن مصر قدمت شهداء م ي ة و ث ل ا ث ة و سبعين أ ل ف قتلهم و جرحهم و عوقهم العدو الصهيوني صديقكم العزيز يا عرب ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى تهجير اثنين مليون من مدن السويس وبورسعيد و ا ل ا س م ا ع ي ل ي ة التهجير الجماعي حينما هاجمت قوات العدوان ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي مصر س ن ة سته وخمسين وسنه سبعه وستين وقدم أ ب ن ا ء لبنان حوالي مائتين وخمسه عشر الف من لدماء الشهداء يا أ م ت ن اذن إ م ر ة أ خ ر ى أ ب و بكر الصديق خرج ليودع بعث ا س ا م ة و لتحرير بيت المقدس وهذه وهذا دليل من ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة و ا ل ت ا ر ي خ ي ة يا أ م ة ا ل إ س ل ا م أ ن بيت المقدس فلسطين أ ر ض ا ل أ م ة ا ل ع ر ب ي ة كلها غ ا ل ي ة الوطن غالي والعرض غالي والدم غالي وما لميت بجرح لجرح بميت إ ي ل ا م ي دليل على أ ن ا ل أ م ة لابد أ ن تدرك أ ن بيت المقدس في ضوء الكتاب والسنه واحداث التاريخ هي ق ض ي ة مش الشعب الفلسطيني فحسب ولا ا ل أ م ة ا ل ع ر ب ي ة فحسب انها ميراث العالم ا ل إ س ل ا م ي كله حكام محكومين مدنيين و عسكريين لا يعذر من ذلك أ ح د تحريرها ف ر ي ض ة وبهذا أ ف ت ى علماء ا ل إ س ل ا م علماء ا ل أ ز ه ر علماء العالم ا ل إ س ل ا م ي فتاوى منذ سنوات ط و ي ل ة منذ س ن ة س ت ة وثلاثين و س ب ع ة وثلاثين و س ب ع ة واربعين و س ت ة وخمسين ت س ع ة وثمانين الجميع أ ج م ع على أ ن هذا العدوان يشكل خطرا على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ومقدساتها ل أ ن ه لن يقف عند حد ل أ ن الكيان الصهيوني يهدف إ ل ى إ ق ا م ة ما يسمى بدوله من النيل إ ل ى الفرات لا مكنهم الله من ذلك و أ ن يهدم ا ل أ ق ص ى و يقيم جبل الهيكل و يحكم العالم العربي و ا ل إ س ل ا م ي من فوق جبل الهيكل بعقائد ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل لا حول و لا ق و ة إ ل ا بالله يعني ي أ ت ي يوم يحل ا ل ث و ر ا ه محل ا ل ق ر آ ن هذا مخطط العدو بيت المقدس في ضوء الكتاب و ا ل س ن ة و أ ح د ا ث التاريخ التاريخ يعلمنا أ ن ابا بكر الصديق خرج و ودع أث... بعث ا س ا م ة فغنم و سلم و سلم و سلم فغنم و سلم جيش ا س ا م ة ولم يقف ا ل أ م ر عند هذا الحد إ ذ أ ن أ ب ا بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه تعلم في م د ر س ة ا ل إ س ل ا م أ ن تحرير الشام كلها الشام كلها ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة كل ب ق ع ة يوجد عليها ق و ة احتلال ف ر ي ض ة ش ر ع ي ة و ض ر و ر ة ح ي ا ت ي ة فعقد أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه ر ا ي ة أ ر ب ع رايات ل ش ر و ح ب ي ر بن ح س ن ة ويزيد بن أ ب ي سفيان أ ب ي ع ب ي د ة م ن الجراح و أ ي ض ا بعد ذلك أ ر د ف ه م بخالد بن الوليك ومنهم عمرو بن العاص أ ي ض ا وتوفي أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه أ ر ض ا ه والمسلمون يحتفلون بنصرهم على قوات الاحتلال البيزنطي في اليرموك سته وثلاثين الف مجاهد كسروا مئتين وخمسين الف جندي رومي بيزنطي على أ ر ض بلاد الشام بعد سبعمائه س ن ة من الاحتلال وكانت هذه ت و ط ئ ة لتحليل بيت المقدس وتوفي أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وقد ترك ا ل أ م ة على ا ل م ح ج ة البيضاء واصل ا ل م س ي ر ة على تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم ل ت ح ر ي ر ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة ا ل أ ر ض التي بارك الله فيها العالمين معالم فانتهوا إ ل ى معالمكم وجاء أ ب و عمر بن الخطاب أ م ي ر المؤمنين رضي الله عنه وارضاه ليواصل ا ل م س ي ر ة وتم تطهير أ ر ض الشام كلها دمشق وحمص ولبنان و ا ل أ ر د ن و أ ر ض مصر تم تحريرها من ق ب ض ة الاحتلال الرومي البيزنطي ظلت س ب ع م ا ئ ة س ن ة إ ل ى أ ن حررها ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم أ ب و ع ب ي د ة بن الجراح وتسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ر ض ا ه مفاتيح بيت المقدس من ص ف ر ن ي و س و أ ع ط ى ا ل أ م ا ن ة ل أ ه ل بيت المقدس و تواصلت الفتحات ا ل إ س ل ا م ي ة و تحقق الهدف ما هي الصفات التي أ ه ل ت هذا الجيل ا ل ق ر آ ن ي الفريد لتحرير مقدسات ا ل إ س ل ا م س ل ا م ة المعتقد الخوف من الجليل و العمل بالتنزيل و الرضا بالقليل و الاستعداد ليوم الرحيل كان الوطن عندهم غالي أ و ا م ر الله عندهم و ا ج ب ة النفاذ ما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون لهم ا ل ق ي ا ر ة من أ م ر ه م لم أ د ر ك و ا أ ن ت ح ر ي ر ا ل أ و ط ا ن ف ر ي ض ة ما ترددوا انفروا انطلقوا و أ د و ا أ ع ظ م ما يكون ا ل أ د ا ء اعزائي المشاهدين بيت المقدس في ضوء الكتاب و ا ل س ن ة و ح د ا ث التاريخ التي سنرجع إ ل ي ه ا تفصيلا لكن هذه ا ل ت ذ ك ر ة أ خ ت م ه ا ب ك ل م ة في الوقت اللي احنا نقول إ ن بيت المقدس فلسطين كامل ا ل ط ر ا ب الفلسطيني القدس هي ميراث ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة و ليس لليهود ل حقوق ق ا ن و ن ي ة ولا حقوق ش ر ع ي ة ولا حقوق ت ا ر ي خ ي ة ق ر أ و ا كتابا الطريق الى بيت المقدس كتاب ليس لليهود حق في فلسطين مؤرخون يزورون التاريخ لدعم العدوان اليهودي على أ ر ض فلسطين بيت المقدس فلسطين أ ر ض ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة وغيرها من المراجع والمصادر تؤكد انه ليس لليهود حقوق لا ش ر ع ي ة ولا ت ا ر ي خ ي ة أ ن أ ص ح ا ب الحقوق ا ل ش ر ع ي ة و ا ل ت ا ر ي خ ي ة هي ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة والشعب الفلسطيني شعب بيت المخذ جزء من ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة ونصراتهم ف ر ي ض ة سال المشاهدين أ و د أ ن اذكر ي أ ت ي هذا اللقاء في وقت يجتمع فيه مجلس ج ا م ع ة الدول ا ل ع ر ب ي ة في العراق وليس هذا هو المؤتمر ا ل أ و ل ج ا م ع ة الدول ا ل ع ر ب ي ة ت أ س س ت 1945 و ح ي ن م ا ت أ س س ت ج ا م ع ة ا ل د و ل ا ل ع ر ب ي ة 1945 و ت أ س س ت ا ل م ن ظ م ة ا ل د و ل ي ة ه ي ئ ة ا ل أ م م م ج ل س ا ل أ و م ئ ه و ا ر وصاحب اقتراح ت أ س ي س ج ا م ع ة الدول ا ل ع ر ب ي ة رئيس وزراء بريطانيا إ ي د ن و ف ي وجود جامعه الدول ا ل ع ر ب ي ة عقدت مؤتمرات ق م ة من س ت ة واربعين وتتابعت المؤتمرات وفي ظ ل ه ا لم يكن لليهود كيان على أ ر ض فلسطين جامعه الدول ا ل ع ر ب ي ة قامت خ م س ة واربعين الكيان السياسي صنفه الاحتلال العسكري المغتصبه لفلسطين التي تسمى إ س ر ا ئ ي ل لم يكن لها كيان إ ل ا في فبراير 1949 ي ع ن ي في وجود ج ا م ع ة الدول ا ل ع ر ب ي ة وفي وجود قيادات وعلماء العالم ا ل إ س ل ا م ي اغتصب اليهود أ ر ض فلسطين ولم يخف ا ل أ م ر عند هذا الحد وصل ا ل أ م ر ان تعرضت كل بلاد العالم العربي و ا ل إ س ل ا م ي وخاصه مصر والدول المجاريه لعدوانات م ت ك ر ر ة ألف تسعمية ج و ل ة ا ل أ و ل ى العدوان اليهودي على مصر والدول ا ل ع ر ب ي ة في مايو أ ل ف ت س ع م ي ة ه ث م ا ن ي ة واربعين إ ل ى فبراير أ ل ف ت س ع م ي ة ت س ع ة واربعين و اثناء هذا العدوان أ خ ذ اليهود ق ر ي ة أ م الرشراش يا أ م ة ا ل إ س ل ا م يا شعب مصر في فبراير ت س ع ة و اربعين أ خ ذ اليهود ق ر ي ة أ م الرشراش و هي ميناء إ ي ل ا ت ا ل آ ن و لم تهرع ا ل أ م ة لتخليصه أ خ ذ اليهود صحراء ا ل ن ق ب و ا ل ج و ل ة ا ل ث ا ن ي ة يا شعب مصر اسمع و يا شعوب العالم العربي و ا ل إ س ل ا م ي عبر اليهود في سن الحكم الرئيس عبد الناصر في أ ك ت و ب ر 1956 ا ل ع د و ا ن الثلاثي العدوان الثلاثي على مصر في سن ة ل س قامت عليه مصر واجهت عدوان من الكائن الصهيون لاسرائيل ما تسمى إ س ر ا ئ ي ل و إ ن ج ل ت ر ا وفرنسا عدوان واغتصب اليهود شبه ج ز ي ر ا ل سيناء وكانت ن ك ب ة بمعنى ا ل ك ل م ة جيش مصر يضرب على أ ر ض سيناء يريد حتى ا خ ت ح م والتحم مع العدو صدرت التعليمات ب أ ن ينسحب دون الاشتباك مع قوات العدو وذلك ن يتمناها ل ك ا ا ن الصهيوني ووصل اليهود إ ل ى ا ل ض ف ة ا ل ش ر ق ي ة من ا ل ق ن ا ة لم يعبر و س ن ة س ب ع ة وستين كانت ا ل ن ك ب ة الكبرى اللي بسببها ا ل ن ك س ة الجيش المصري يضرب الطيران على أ ر ض المعركه بدون اشتباك كما طلب أ ر ض ا ل م ع ر ك ة سن سته وخمسين ن ك ب ة عبر الكيان الصهيوني واحتل سيناء و أ خ ذ بيت المقدس ل ل م ر ة ا ل أ و ل ى في تاريخ فلسطين البيت المقدس أ و ل م ر ة في تاريخها ي أ خ ذ اليهود بيت المقدس و أ خ ذ و ا قطاع غ ز ة س ن ة س ب ع ة وستين كان فيها ضابط اسمه الدجوي الحاكم العسكري لقطاع غ ز ة وعبر اليهود وكنت ا ل ن ك ب ة ولم تتحرك ا ل أ م ة وظلت ا ل أ م ة ك أ ن من وطاه هذا الاحتلال و ترتب عليه في ا ل ن ه ا ي ة كانت حرب العبور العظيم لجيش مصر في العاشر من رمضان وتم كس ش و ك ة الجند اليهودي الذي لا يغلب ولكن كانت أ ح د ا ث أ خ ت ر ه ا ا ل س غ ر ة والمفاوضات التي ترتب عليها اعتراف ا ل أ م ة وهذا نوع من القهر للعدو الصهيون أ ن ه صاحب فلسطين وكان التطبيع وكانت الاتفاقيات ا ل أ م ن ي ة و ا ل ا ق ت ص ا د ي ة وضاعت أ م الرشراش وضاعت صحراء النقب و أ ص ب ح ا ل سيناء م ن ط ق ة م د و ل ة فيها قوات أ م م ي ة ب ق ي ا د ة أ م ر ي ك ا والجيش المصري لها أ م ر خرج إ ل ى ا ل ض ف ة ا ل غ ر ب ي ة اسد د ف ل ش ر ق ي ة من قتل ا س ب ع ي ن خمسين كيلو ساده مشاهدين نحن حيال ن ك ب ة نحن حيال عدوان لن يقف عند حدود فلسطين ولن يقف عند حدود العالم العربي واسلام انما يستهدف أ م ت ن ا يستهدف معتقداتنا يستهدف إ ج ل ا ل هذه ا ل أ م ة ي أ ت ي هذا ومؤتمر ا ل ق م ة سمعت أ م ي ر عام جامعه الدول ا ل ع ر ب ي ة انه لسه بيتحدث عن السلام وان ه ممكن تبقى في د و ل ة ف ل س ط ي ن ي ة على حدود أ ر ب ع ة يونيو وعاصمتها القدس ا ل ش ر ق ي ة لكن اضطراب ا ل فلسطين ي بالكامل ليس في مخيلته ليس في مخيلته لم أ س م ع شيئا عن فك الحصار عن غ ز ة التي تبيت في الظلام الدامس منذ أ ي ا م لم أ س م ع ح ا ج ة تؤكد على أ ن ن ا حيال مؤتمر يتخذ قرارا ً نداء إ ل ى شعوب العالم ا ل إ س ل ا م ي انفروا خفافا ً و ثقالا ً ل أ ن هذا هو حكم الله رب العالمين ماذا سيقول ق ا د ة هذه ا ل أ م ة بين يدي الله عز و جل هم أ م و ر و ن ا ل آ ن من ربنا أ ن يبذلوا ما في التوق و أ ن يكون هناك مؤتمرات ف ا ع ل ة تقوم بتحقيق ا ل أ ه د ا ف ا ل ت ا ل ي ة أ س م ح ل إ خ و ا ن ن ا في ق ن ا ة الشباب أ ن يسمحوا لي بدقائق أ ت ك ل م عن الواجبات لذا اجل إ ل ى ق ا ر ة و علماء و زعماء ا ل أ م ة اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا ف ت ف ش ل و ت ذ ب ت ي ع ك م د ع و ة إ ل ى اجتهاز ا ل ا ج ت ن ا ع العاجب لوضع ا ل ا س ت ر ا ت ي ج ي ة ل م و ا ج ه ة العدوان الصهيوني المدعوم من الدول ا ل أ و ر و ب ي ة م ح ا س ب ة للنفس لماذا أ خ ذ ن ا موقف السلبيه حتى استوحش العدو م ص ا ل ح ة مع الراعي بين الراعي و ا ل ر ع ي ة و إ ق ا م ة الدين و انهاء المظالم و ح د ة ا ل أ م ة ف ر ي ض ة أ م ن ا ل أ م ة كله لا ي ت ج ز أ ف أ م ن مصر من أ م ن السودان و أ م ن فلسطين أ ي عدوان يقع على أ ي بلد من البلدان ا ل ع ر ب ي ة هو عدوان على ا ل أ م ة كلها و ا ل ا م ة م ط ا ل ب ة ب ن ص ر ة أ ه ل ه ا و إ خ و ا ن فلسطين يجب أ ن تكون الوحدات ا ل ع س ك ر ي ة على أ ه م ي ه الاستعداد مع العلال لن نسمح باستخدام أ ر ض ن ا للعدوان على إ خ و ا ن ن ا وعلى قوات الاحتلال ا ل أ ج ن ب ي أ ن ترحل عن بلادنا إ غ ل ا ق م غ ز ب ه ب ل مندم و ق ن ا ة السويس وجه العدو وعدم ا ل س م ا ح لتمرير أ ي عتاد إ ل ى بلادنا لاستخدام ضد أ م ت ن ا إ ع د ا د جيش الدفاع الشعبي في كل خ ل ي ا ل م د ي ن ة مراقبه الجبهات ا ل د ا خ ل ي ة وحمايتها من أ ج ه ز ة الاستخبارات ا ل أ ج ن ب ي ة التي لا تستهدف فلسطين إ ن ه ا تستهدف العالم العربي و ا ل إ س ل ا م ي وتستهدف ا ل ث و ر ة ا ل م ص ر ي ة التي تهدف إ ل ى التحرر و إ ل ى ا ل ع د ا ل ة و ا ل ح ر ي ة حتى يوجد الجيل المجاهد الذي ي س ع ى ل تحقيق ا ل أ ه د ا ف وشكر الله لكم حسن استماعكم و إ ل ى حديث آ خ ر والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته مشرقان مجد مش بالمجدئان سلامك يروح وغيره واسأل عادية غير